فمن منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين م ن ز ل ة الحمد م ن ز ل ة الحمد احببت اليوم بحول الله جل وعلا أ ن يكون لنا فيها كلام لما ورد فيها من ا ل ت أ ك ي د والتشديد ولما ورد فيها أ ي ض ا من التكرار و ا ل ع ز ل من الله جل وعلا ومن رسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على جميع المسلمين بدون استثناء ب أ ن يتحلوا بهذه المنزله ة فليست منزلة ف ض ل ى يعني ل ز ي د ا ليست الفضلى بل من هي منزله مطلوبه طالب عزمي على كل مسلم و م س ل م ة ا ل ا ع ا للاتصاف ل إ خ ل ا ق ه ا وللتدرج إ ل ى منزلتها ا ل ع ا ل ي ة ل أ ن ه ا من أ ع ل ى منازل التعبد ولذلك فرض الله جل وعلا على المسلمين كل المسلمين ل أ ن يحمدوه سبحانه وتعالى ب ص و ر ة الحمد أ ي ب ص و ر ة ا ل ص ل ا ة ا ل ف ا ت ح ة الحمد لله رب العالمين ن ق ر أ ه ا طريضه ركما من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة لا تصح الصلاه إ ل ا بها ومن عجيب أ م ر الله سبحانه وتعالى وسره في ش ر ي ع ه وقضائه وقدره ان جعل ك ل م ة الحمد هي أ و ل ك ل م ة ت ق ر أ من كتاب الله جل ا وعلا ن ف ت ح ة ولكن ل بالإجماع م م ة اقل ل ر آ ن يعني أقب الإجماع, الاجماع وتأبينه على قدر انها ل الحمد م ت ط هي ع ل الحمد أم أقب أنها لبسم الرحمن الرحيم ولكن أكد الإجماع, أكد الإجماع أنها الحمد الله ولكن يعني ان الحمد لله رب العالمين هذه العباره الحمد لله رب العالمين هي ا ل ك ل م ة ا ل أ و ل ى من ص و ر ة ا ل ف ا ت ح ة وهي الراجح فعلا ي هي ا ل أ م ر الراجح وقد ذكر أ ب و بكرين بن العربي المعاد الفقير الذي في الاصول البارح رحمه الله دليلا عجيلا جدا في بيان لما يشبه القطع إن العالمين وإنما الفاتحة تاجل بالحمد الحمد الله لم لله رحمه بسم يدى رب في كل س و ر ة من س و ر ا ل ق ر آ ن إ ن م ا هي ابتداء ليست من ا ل ق ر آ ن و إ ن م ا هي آ ي ة من س و ر ة ا ل ن ب ي كما هو معروف قلت الدليل الذي ساقه ابن العرب المعافري هي قوله رحمه الله يكشي تكرم المعنى بهذا وجود ق القرآن د ذكر أحكام يكشي هذه له و الخلاف فيها لتكون ليست آ ي ة من س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة هذا استدلال عجيب ل أ ن ه لا ينبغي أ ن يحصل خلاف في ا ل ق ر آ ن ا ل ق ر آ ن مروي بالتواتر والتواتر يفيد القطع ولا يجوز أ ن يقال في ا ل ق ر آ ن إ ث ب ا ت ا لاي حرف ب الظن مطلقا و م ا دام الشيء حصل حوله ف ل ا ل ك معناه الظن ا ل ق ر آ ن لا يثبت ا ل ظ ن و إ ن م ا يثبت ا ل ق ص ي و إ ن م ا المقطوع أ ن الحمد هي آ ي ة من الفاتحه ووقع الظن على بسم الله الرحمن الرحيم ف خ ر ج بذلك أ ن تكون بدء ا ل س و ر ة و خ ر ج بالتالي ان تكون بدء ا ل ق ر آ ن ا ل ك ر ي م ولكن هذا هو مسلما ن ي ن ة ولكن بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو م ا ل ر ح م ا ل ولكن هذا هو م س ل ن ا ولكن أ ن ا إ ذ ا أردنا هو م ا ل م ا و ل آ ن هذا ب ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م لكن ا ل ب يعني الذي هو ق ر آ ن نزل من السماء والذي هو كلام الله جل وعلا المباشر المدؤو ا ل ق ر آ ن و ب د ؤ و ا ل ذ ا ك ا ت انما هو قوله تعالى الحمد لله رب العالمين ويتوجه هذا المعنى لادله اخرى كافيه نسوق منها باللين ن س ت أ ن س به و إ ن م ا ا ل ع ب ر ة اليوم عندنا البيان بيان المنزله ا ل إ ي م ا ن ي ة التي تتضمنها هذه المصباح أ ن الغرض في ا ل م ن ز ل ة ا ل إ ي م ا ن ي ة سواء المنزله ل ا ي م ن ي في ا ل ف ا ت ح ة أ و في غيرها كما في صوراتك في غيرها من الصور حيث ورد الحمد م الله ع ى قول الحمد ل ل و س ل الى م ع عباده الذين غير ذلك من أ ل ف ا ظ الحمد التي وردت في كتاب الله وفي س ن ة رسول الله عليه الصلاه والسلام د كيف تتحلق ب أ خ ل ا ق الحمد كيف تستجيب لرب العالمين الذي طلب منك أ ن تكون حامدا شاكرا هذا هو ا ل أ س ا س الذي عليه ا ل ح د ي ث قلت من ا ل أ د ل ه على أ ن الحمد هو أ و ل كل شيء لأن الحمد في السنة في ه ومن بدء شيء كل و ا ا ك رسول الادله ل ه ص لذاء كلاما إلا ل م ب ح قطب ر س و ا ل ل على ي نستعينه ه به لله هو الصلاة والسلام、عروض. ابدأوا إن الحمد ل معروض نحمد إن إ غريب ذلك ايضا بالقصر حاجة منها العلمات وكل الأذنة ان اول ك ل م ة نطق بها آ د م هي الحمد لله رب العالمين في الحديث الصحيح أ ن الله جل وعلا لما خلق آ د م ونفخ فيه الرع عاطفه فقال الحمد لله فقال الله جل وعلا يرحمك الله يا آ د م لما خلق الله آ د م ونفخ فيه الرع لما خلقوا ل ق ط ي ن كما هو معنوي من ص ر القران ومن ص ر ا ل س ن ة إ ن مثلا ا عند الله كمثل آ د م خلقه من خراب ثم قال له ف ن خير لما خلقه طينا أ و من طين وشعله طيناً ما شاء الله ان يكون حتى ا س ت و ا خلقه طينا بالقدر الذي ق د ا ه و ب أ س ر ا ر ورقائص ا ل خ ل ق ي التي هي من الله جل وعلا فعلا لله و ط م ي ع ا له سبحانه وتعالى صنع الله الذي أ ت ق ن كل شيء حينما ق د ر ماقدر ما نفخ في الروح فما نفخ الله جل وعلا سبحانه وتعالى نفخ في آ د م عليه السلام الروح عاطف يعني العطاء هو حاله الدلال على ا ل ح ي ا ة ومعروف سعر المستوى الفيزيائي ا ل ط ب في البدن كما نرويه عن ا ل أ ط ب ا ء من عطاء ب ع د الحاله ب ا ل ت ج ا و ب الجسم مع ا ل ص ح ة و ا ل ع ا ف ي ة كانه انذار للجسم ب أ ن يقاوم ا ل أ م ر ا ض أ و أ ن يقاوم شيء يهزلون يعني شعور ب ا ل ح ي ا ة العطاق شعور بالحياة شعور ولذلك استوجب الحمد ل أ ن ك احسست بالحياه احسست ب ا ل ق و ة وبقدره بداء الجسم عن نفسه اي أ ن ك تشعر ب ا ل ح ي ا ة فما عاطف ادم عن أ و ل ك ل م ة يتخبيها البشر ابو ا ل ب ك ر ي ة ك ل م ة الحمد لله رب العالمين فالله جل وعلا في ر و ا ي ة الله ف ي ر و ا ي ة اخرى الملائكه قالت يرحمك الله يا آ د م أ و قال الله جل وعلا في ر و ا ي ة اخرى هي صحيحه حيث يَرْحَمُكَ يَعْدَى اللَّهُ يا ولذلك سننا ل شميت العاطفه شميت العاطفه يقول الحمد لله وجد ع ي ق و ل ل ه يرحمك الله وللاخر في ل م س ل م يقول الحمد لله هذه كلمتنا ا ل أ و ل ى منذ ذكر الحمد لله, الحمد لله في حقيقه ا ل ك ل م ة يجب أ ن نشتكي ب ه ا ل أ ن أ و ل كلمه تقصي البشريه يختلف أ ل و ا ن ه ا واجناسها ولغاتها جميعا أ و ل غصب اول صوت بشري يدخل إ ط ا ر ا ل ل غ ة ل أ ن العطاس ليس ل غ ة ل أ ن أ و ل صوت يعني ظن ه العطاس ع ا ط ف ة ل أ ن ا ل ع ط ف ة من بعد عطاس عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذا الحمد لله فالقول اللي هو ا ل ل غ ة اللي هو التعبير عن ا ل و ج ا ن المكلوم والضمير المكتوم لدى ا ل إ ن س ا ن ل أ ن ا ل ل غ ة الكبيره هذه ا ل ل غ ة ا ل م ع ذ ر ة التي علمها ادم عليه السلام وعلم ادم آ الاسماء يعني هذا المنطقة اللغوي ن يوم ل ل كلها و ن ا ل ة كانت أول كلمة نطق ب الإنسان تجهي تعمير بيقضي البشر كان الحمد وكل ب م الحمد الإيمانية ن ز ي ل ل ة و ذ رحم ا ل هذا الإنسان ا ل ي ح م د ه هذا ا ع ي حقيقة و ك ل ه ذ ا يتوجه في ت أ ك ي د أ ن ك ل م ة الحمد هي ا ل ك ل م ة ا ل ل و ل ى من ص ل ا ة ا ل ف س ي ح ة وهي ا ل ك ل م ة ا ل ل و ل ى من قران ا ل ك ل ي م وغير هذا كثير سياتي بيانه إ ن شاء الله خلال سياق الحديث عن م ن ز ل ة الحمد ا ل إ ي م ا ن ي ة ميدان من ا ل معنى من غير هذه الاستدلالات ثابته في الكتاب والسنه الصحيح الواضح الله جل وعلا لما فرض علينا أن نبدأ بالحمد. يعني وجب على المؤمنين أ ن ي ق ت م ص ه وان يتدرج إ ل ى أ ن يصل إ ل ى منزلته ليكون في ان احصل هذا المعنى أحرفة خلقية وما ل وتلك هي الطريق التي الأنبياء وما كان احد احمد للانبياء لله من سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ولذلك حقق له بان يسمى باحمد ومحمد عليه الصلاه والسلام لابي وامي الحمد هذه منزله تدل على الرضا عن الله ربا والرضا عن الاسلام دينا والرضا عن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام مبلغا ورسولا كما في الحديث الصحيح رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا هذه الثمره العمليه هي الحمد انا وانت اذا بدانا تدبر وتفكر في الخلق الذي هو الحلو انا وانت والخلق الذي هو محيط بنا خلق النفس وخلق الكون المحيط خلق ا ل ل خ ق الانسان ع م ف إ ا ل إ ن كلما أ م ن ص بالبر لا يملك ه إ ل ا أ ن ينطق ب ا ل ح م د هذه أ و ل ح ا ج ة المؤمن يشوفها هو ا ل إ ن س ا ن الصفع عامه الذي يتذكر يشوف ذاته أ ن ا أ ت ك ل م أ ن ا اكل أ ن ا أ ش ر ب أ ن ا قبل ذلك وبعد ذلك حي أ ر ض ى أ س ت م ت ع ب ا ل ح ي ا ة اذا هذه ا ل ه ب ة التي هي أ ن ا يعني أ ربي ت ع ل ى وهذا ا ميزات ولكن قبل الرزق وقبل السمع والبصر وقبل جميع ا ل أ ن و ا ع التي هي ميزات ا ل ه ي ز ه ا ل أ و ل ى التي و ه د ت ه ا هي وجودي أ ن ا ان ترك موجود مراكشي معدوم هذا شيء عظيم وشيء رهيب إ ذ ا ت أ م ل ت ه فبيعت م ن ف س ك إ لكن الممكن ان تكون الله جل وعلا خلقات وحينما خلقات خلقات جل وعلا مختارا يجعلنا يا شافعنا و تعالى و يختار جل و علا فلذلك كان ممكن ان لا تكون لكن بلطفه و برحمته و بمنه وفقوه قد برئ ان تكون انت فلان بنفوذ قال لا تكون و كنت لطفا منه و نعمه و من من وفضله جل و علا ل ذ ل ق يعني حقيقي يعني انا وانت الانسان نديني لهذا الذي كان له سببا بل كان له ع ل ة أ و ل ى في الوجود وهو الله جل وعلا جل والله عز وجل الذي أ و ج د كل موجود والذي أ ح ي ا كل حي ا ل م ح ي المميت إ ذ اوجدني ح ق ي ق ة أ ذ ه م ن ة لا أ س ت ط ي ع أ ن أ و ف ي ه ا تمام الشكر إ ل ا أ ن أ ك و ن من الحاملين ولذلك الحمد عند أ ه ل العلم أ ع ل ا م الشكر الحمد ش عاليه جدا ل أ ن الحمد هي م ن ز ل ة تدل على تمام ا ل ع ب و د ي ة و ا ل ق ض و ع وقد نقل المفكرون تقريبا كله ع ب ا ر ة ا ل م جريح طبري رحمه الله فيكفيري حينما اختر ك ل م ة الحمد لله رب العالمين من سوره الفاتحه حال ر ح م ن الله طبعا ً ن ق ل ب عن عبارات ا ل ص ح ا ب ة ا ل ث ل ا ث يعني ع ب ا ر ة يعني ا ل ص ح ا ب ة والتابعين فهو شكر وثناء على, على, على الله بما هو اهله فيحمد الحمود لاحد وصف هذا على المستوى اللغوي ا م س ت و ى الطبيعي بغض النظر عن ا ل آ ي ة يعني واحد حاجه يحمدها ويشكرها يعني ي جذب حويه إ م ا لجمال في ذاتها كما تحمد ا ل أ ش ي ا ء ا ل ج م ي ل ة حينما ا ج تعجبك ج ة ن أو أو, أو, أو أي شلوك شيء حاجة ترى ع ج ب ك وخاء هذا يعني ما حينما منظرا جميلا ترى منظر الغروب أ و منظر الشروق أ و منظر البحر أ و منظر المائي ينفذ بين الجبال وما من الأشياء الجنينة يعني انت نفسيا فقط يعني واحد واحد لكن كمان الشمس الشمس في لكن فهذا س ي ممديا يعني ة لكنك خروب والشرق الشمس الشمس تنام و ه ع نحي د ي ي على ن ي ما أعطاك ا شيء أ في لكن متعة الشمس بما هو جميل ل أ ن ه هو جميل حدث المقع فيعطيني لا ق ب ل ما يعطيني ما اعطي ن انتلاه فشم يثير الأنظار ويجذب يجذبك فحينما منظره جميل فذلك ضرب من الحمد لله ثم ص ف ة ا ل ث ا ن ي ة التي يحمد بها ل ش ي ء ا ل ح م د حينما يؤثر فيك فعلا في ي يعطيك شيء حاجه ف ي ذ م كان يعني كثره او إ ن س ا ن أ و شيء يعني أ ن تستفيد ت ماديا وعمليا ف إ ذ ا اخذك شخص بمال أ و بسلوك ولبكلمة صيدة هو ولذلك و الحمد يستحق تشكرا أن ص فهذا الشكر أ ن إنما سناء الحمد الفعل الفعل هو ه على على ف الشكر وهذا الجزاء او جزاك الله خيرا يعني صيغة النلوية هذا إ ن م ا دعوت له أ و شكرته بما أ ع ط ا ك أ و بما أ ه د ا ك فإذن هذا نوع ثان ي والله جمع ل وعلا ج ذلك جميعا لكن بما يليق بعظمتك سلطانه و ب بجلاله م ا يريق و ع ظ م سلطانه لا وجلاله م ق ا ن وبين له الاسماء جل و هو ا الحسنى ا جل وعلا جمال الدنيا جمال الكون منه يصبر جل ل و النور ا الكائن في كل منور من النور ا ل أ ع ل ى الله نور السماوات والارض ولولا نوره لكان الكون كله ظلمات في ظلمات ما اشرقت في ا ل و ن ولا أ م ا ر قمر نور الله هو مصدر النور في الكون كله و ا ل آ ي ة ص ر ي ح ة في هذا الله نور السماوات والارض جل وعلا فلذلك هو استحق ح م د بما هو جليل و بما هو جميل العبد إ ذ ا تعرف على مولاه احبه ل أ ن ه عند الاسماء الحسنى سبحانه لائه الحسنى كلها ج م ي ل ة ج م ي ل ة حسنى فضلى يعني ما ك ن ن ح س منها فالله سبحانه وتعالى له ا ل ح س ل الاعظم وله الجمال ا ل أ ك م ل كما في الحديث الصحيح إ ن الله جميل يحب الجمال ويحب م ع ا ل ي ا ل أ خ ل ا ق ويكره حسافها اي منحطها و ل د ي ئ ه ا و ل ب ي ئ ه ا جل ن و ا ف ج إذن الله وعلا بجناله فكان جميلا بما أ ع ط ا ه سبحانه وتعالى وكان جميلا بما منع جل وعلا ل أ ن منعه و هذا من اصغر أ م ر ه جل وعلا ل أ ن منعه تعالى اعطاه اذا اعطاك ض ي ا ع ت و إ ذ ا منعك فقد أ ع ط ا ك لو تدبرت ا ن د ي ر ولذلك كيما ل ر ض ا في ا ل ن بقضاء الله وقدره ترضى عند الفرح و ا ل م س ر ة وترضى عند القرح والشرح لان بأن حكمه الله اقتضت بان يمنعك او بان يجعلك مهتما وهذا البلاء الذي ن جل بك هو الخير عينه وما اعطاك الله جل وعلا اذ الجمال في هذا المنع الذي انت لا تدركه ولو اطلعتم كما في الحديث على الغيب لوجدتم ما فعل ربكم خيرا والخير لا يكون الا جمالا ولذلك له ا ل أ س م ا ء الحسنى إ ذ ا أ ع ط ى له ا ل أ س م ا ء الحسنى و إ ذ ا منع له ا ل أ س م ا ء الحسنى جل وعلا لا يصبر منه إ ل ا الخير س ب ح من اله إ ل جميل عظيم كريم رحيم فنحمده بذلك سبحانه وتعالى بما هو أهله. بما هو أهله هو أهله ولذلك ورد في الحديث الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه هذه ا ل ع ب ا ر ة التي عضلت بالملكين ي ب ان ه ا في عبد م عبد المستقبى قال الحمد لله يكتبها ن لجلال وعظيم سلطانه للسؤال فلما وعظيم قد ل قال عليه السلطرة م وكما ة آريسا أنا وحلوا عضلت ا لان ع ع هو د كترد لكترد تتجدش لا عضل ل جدها ا ي يعني الملائكه د ي ن ل ا ا تبغي تسد يعني رضي محنة م ل ة تمحنوا معروف شيئا ا ا يعني لا م ي ز ن يعني ن بتي عبرها ب أشملأت م ط قدره منطبقة حتى لا ا لها م ا ا ذ ل أ ن حمد ل ل جل ه و على ا الاحاطه بصفات الله ل أ ن ه لا يصفه الواقف مجلوعه بل هو سبحانه وتعالى وحده يصف ذ ا ت ا ت م ا ثبت من كتابه وسنه رسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وابن ما هو عنده مما لم ينزل في كتاب ولا سنه ومما لا يعلمه أ ح د الا هو جل وعلا لا يتوح له ف ع ر ض الى الله جل وعلا فقال يا رب ان عبدك قال ك ل م ة لم ندري كيف نكتبها قال اكتبها كما قالها احد ثم اكتبوا غير ع ب ا ر ة ا ل شكل يعني المعنى ما تصنفوهاش في ا ل ر ط ب ة ديالها من حيث الحسنات هذا ك ش غ ل ر شغل ثم معرفتش ا أ ن ا اعلم مضعف اكتبوها كما قال ع ب د ي و إ ن م ا ماذا قال حميد الله ح م د تعلق بصفاته وباسمائه و ب ع ظ م ة سلطانه وبجلال وجليه سبحانه وتعالى وذلك ف ع ل م هو السماء على الله الذي أ ج ج ب ه علينا ب ق و ل الحمد لله رب العالمين كون هذه ا ل ع ب ا ر ة و ج ب ى لننزلوها في ا ل ق ر آ ن الكريم ص ل و وجعلوا تركوا م ع ن ا ه أ ن ه ا م ن ز ل ة ا ي م ا ن ي ة واجبه ش ا ل ا ط ر ه ليست منزوله من واحد واجب عن العبد ان يتحقق بها و إ ل ا ما كان مؤمنا حقا ل أ ن النتيجه د ا ل ل ح م د ش ن و ه ا ل ت ي ج د ا ل ح م د ق ل هي الرضا بالله والرضا عن الله رضي الله عنهم ورضوا عنه غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم مره غضبات ك لله وكان لا يغضب عليه صلى الله عليه وسلم حينما سمع ان وصله عن اصحابه شيء وهذه روايه صحيحه ة أ ن أحد الصحابة أو أحد الأعراض سأل الصحابة كاسب يعني المرسطين س ا ل ا عن سؤال الغضب ع رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه ذ ا من امور ل أ العباده ي س و ل عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بوعك في ب د ا ي ة الناس الحديث طويل والشهر خ ط ط و ي الطويل فاعظ المنبر عليه الصلاه والسلام وجعل يقول سلوني سلوني سلوني فوالله ما رايت في الخير والشر كاليوم قط لقد عرضت علي ا ل ج ن ة والنار بعرض هذا الحائط فانا ما اراكش الخيري والشر ي ك اليوم يا ط ب ب وجعل يقول سلوني سلوني سلوني حتى فزع ا ل ص ح ا ب ة و ا ع ط و ر أ و س ه م ولهم حنين من البكاء ولم يضطر رسول الله عن ا ل س ل و ا ن من م ق و ل سلوني سلوني ترهيبا ل ج م و ع المسلمين آمئذن انتبه في على اذن حتى قام عمر رضي الله عنه عنير المؤمنين فقال يا رسول الله رضينا بالله ربا و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد نبي و ر س و ل فسكت رسول الله <سؤال> <سؤال> يعني ما أ ق ص غزبه عليه ا ل الله ا ا إلا حينما م عمر الرضا والرضا الحمد تعبير والحمد لما الله الله الرضا قول حمد حمدنا إذا إذا نحو نعبر وهو عن جل وعلا في ا ل ق ر آ ن الكريم فلا و ربك لا يؤمنون لكن ي إ ي م ا ن حتى و ا ل م ش ك ل ة كلها بدات فلربك ا و لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا ي ج د و ا في أ ن ف س ه م حرجا ا مما قضيت ويسلموا تسليما هؤلاء ذ ا الرغم ه هم الذين رضوا بالله ربا ورضوا ب ا ل إ س ل ا م دينا شريعا لا يكون هذا من الرضا بالله عرضا ولا ب ا ل إ س ل ا م دينا ولا بمحمد ا ل نبي ورسوله صلى لا حتى حكم الله من الحلال والحرام وجميع الواحد أحكام. فيما كتر في أمور القضاء العام أو في أمور الأحكام وربك يؤمنون يحكموك وجميع تيحكموك أمور أو أمور كتر بنا حكم أحكام فيما كما تجمي في في من حتى فيما بينهم ثم تجرب لا يكون في أ ن ف س ه م حرجا مما ق ض ي من, من يقضي عليك الله ورسوله قضى ان يجب ان ترضاه يكون ما ما م بل تسلم لله أمره وعلا. ويسلموا ب اعجبك الحال انت لدخل ع ز ي الحج اذا ما ع ز ي الحجل الداخل انت تقول الكلام الذي يدل على الرضا وقلبك ه ذ ا انقرضه ف إ ن ك لم تحقق الرضا على السماء الرضا ب ي الثمر واذا كان رضاك بالله منصفا فمعنا انك لم تتحقق بعد لمنزله الحمد ما لله ترى الحمد لله رب العالمين في صلاتك مرارا و ت ك ر ا ر أ اي تحقق الصلاه وتحقق القيام وتحقق الركوع والسجود لله عسى ان تتخلق ب ق ل ق الحمد لو اننا نحن جده في هذا الزمان الحريز زمن الفتن الذي محرمك عبد رسولك في كل مكان ويعني الناس يتساقطون كما يتساقط الفراش في ا ل م ا ر مع الاسفل ي لو أ ن ن ا في زماننا هذا حققنا منزله الحمد لنجونا من هذا الزمان الرئيس من فتنه ا ل ظ ا ه ر ة و ا ل ب ا ط ن ة ا ل م ق ب ل ة والمدبره ب ة ا ل ح م أمام للأرض لأنه ل تحقق ع و تقول د ي ة سلم بأنك م ك ل ل أنك إذا تغلت بالله ولله فإن الله يضمن من المعين يجعلنا نبحاث لك إذا بالله الله المشوات الإبليس الذي ثغلت ولله كل ليست لنا هو حظوظ شيء رضي الحرام عن ويظهر المسلمون ان ي ى و ن ه إ ن م ا ي ر ي د الحلال هذا الظاهر ولكن من اثر ل أ منهم تعالى ل يشاع ا ع يشترون ا ل ن في ا ل م هي ا ل م و ر في المسلمون في المسلمون ل أ و ل م ن يجب ان يكون هناك ح ن ا ل يجب ان ي ك ر في حقوقا ل ل ه ف إ ن ك و ا ل ل ه إ ن يكون هناك حقوقا ل ل ه ف إ ن ا ل ل ه يكون ل ك حقوقا لان الله يكون ه و ق ا لان ظ ل ل ه يكون ا ك حقوقا لان الله يكون ن حقوقا ل ل ه يكون ل ك حقوقا لان ا ل ل ي ك ن هناك حقوقا لان ا ل ه يكون ف ن ا ك ح ق و غ ر لان الله ي ك و ا ل ش ي و ق ا لان الله يكون هناك حقوقا ل م ن الله ن ك و ن ه ن ا م س ل م أ س ل م ت و ج ه ك ل ل ه و الوجه هو تعبير عن ذات ا ل ل ي ه اسلمت وجهك لله يعني ل أ ن الوجه هو صوره ا ل إ ن س ا ن صوره ا ل إ ن س ا ن تعبير عن كليته فمن اسلم لله وجهه لما نحن اسلم قلبه وقالبه اسلم كل شيء كما اسلم إ ب ر ا ه ي م من قبله اذ قال له ربه اسلم قال لم تربي العلم ا ي هذا الحمد الحقيقي والمؤمن حينما يتدبر حقوق الله تعالى السابي تعالى ب د أ ن ا ب ا ل إ ي ج ا د الذي تكلمنا عليه لانه هو اول شيء يشكر ب الانسان أ ن ا موجود إ ذ ا احمدون من أ و ج ت ي ن احمده ل أ ن ه ج م ي ع سبحانه وتعالى في ذاته ل أ ن ه يعني سبحانه وتعالى قبل أ ن يوجدك وقبل أ ن يعطيك يستحق الحمد لذاته يفتحق لا لله قبل ذلك يستحق الحمد ويستوجب سبحانه وتعالى له الحمد جل وعلا بما هو رب ا ل ع ا ل م ثم أ ي ض ا من بعد أ ن أ و ج د ك وخلقت واعطاك ما اعطاك مراتب العطاء او كليات العطاء الكبرى ثلاثة لحينة ل ز وعطاء الرزق وعطاء الهدايه خلق ورزق وهداها انا وانت هو الذي اوجدنا سبحانه وتعالى ولكن هناك افضل أ ن ت ف ض ل من افضل من افضل من افضل من افضل من ا و ض ل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل م افضل من افضل من ا ت ض ل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من ا ل ض ل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من ا أ ض ل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من ا ل ض ل من ا ف ل ي ن ا ف ض ن ا ف ض ر ت ن ولكن اعطاك ن ت ا س ت ع ط ي ن ان يستحيل ن ا وجه لا م ق ر ن ة بهذا يملك الا انت ا ر ل ه ا ل ن ت ي ج ة ا ل ع م ل ي ة ا لمثل ل ي هذا ا ل إ ح س ا س أ ن ه أ ع ط ا ك ا ن ما عندي م ن ا ص ي مهما أ ع ز ا ز ك ل أ ن أ ي حدثه اجبار ديانه ليس لك من ي ن م ر ي ض شيء كل شيء إ لا مالو كارثه حتى الحمد بمثاني لله ولسانك هذا اللسان هذا الكلام هذه ا ل م و غ ة لا ليست لك هو العطاء ف ا ل ص د و ا ل ص ن ع الجميل بينه إ ذ ن أ ن ت ها هنا إ ن م ا تصدع في انشقي م في ا ل ج ه ر لا حقيقه له ولذلك إ ذ ن تمام الحمد هو ا ل ض و ع بالعبوديه لله ت ق و ل يا رب أ ن ا عاجز عن تمام الشكر وعن ح ق ي ق ة الحمد عاجز و إ ن م ا أ ن ا لك ع ب د ولذلك سبحانه وتعالى جعل لنا الحمد ب ك ل ا م ه لا بكلامنا وامرنا ان ك ل و ه لانه وعد ل أ ن ن ا عاجزون عن حمده فقال الحمد لله رب العالمين بما له صفه الكمال و العبد ن ا ص حمدا له بالقران و القران كمال الكلام النبي ا له صفات كمال من اللوان فلذلك صفه الحمد الله عاليه فعلا ولكنها تزكي على من سهلها الله عليك شرطها ف ي ء واحد صدق في الخضوعيه ما عند ما تلقى تلقى على ل عن دمع تقول له ولاكي أنا استدرك نحن ما ك ا ن ينبغي أ ن يكون لك استدراك على مولاك التي ي أعطاك الراف عندما ا ع ب د ي ا أخي ا ل ك ر أربيت ي م بهم بالله جل وعلا غبره سبحانه تضر على وعلا وتعالى لك أولا جل حقك ربي غضي غضرك ربي غض ي ن ق ف ك ربي غض ي ق ط ع ك سبحانه سبحانه ف ق د أ عطاك قبل أ ن تكون فبعد لا ترفج له من اجله ارفج له من الكون ترضي الله ارضي الله اولا واعلم ب أ ن كل شيء بعد ذلك سيكون مضمون لك ل م ر ز ق ك إ ل ى كل ما يتصرف وينتج عنه الله سبحانه وتعالى اذا علم من العبد صدق ا ت و ج ه له بحمدك ا ل أ ح ل أ ن ه يحب الشاكر ل أ ن ه يحب الحامدين و إ ذ ا أ ح ب ك مولاك فكون على يقين ل أ ن ك قد استنزلت من منازل ا ل و ل ا ي ة ل أ ن ا ل م ح ب ة ل ت بفتنه من الله فاعلم أ ن ك ولي لله في القران والحديث وليس نفسي تكرم لي ب من نوافلي حتى أهو ح ب ه ف ل لا حدث هذا بل ل ب ع د ث هذا بل تكون م ه م ة ب ع د ا حدث هذا بل لا حدث هذا بل لا حدث هذا بل لا ر ه ا ل ذ ي ي ب ص ر به و ي د ث هذا بل ي ا حدث ه و ر ج ل ه ا ل ذ ي يمشي بل لا حدث هذا بل لا حدث هذا بل لا حدث هذا يحتاج ا ل ع ب د بعد ذ ل ك كل خزائن الملكوت أ ر ى ل إ ث ا ر ت ك يا ولي الله إ ن كنت لله ولي الحكام و إ ن م ا قلت ي منزله ينال لا بكثره الفعل ف إ ن م ا تنال بصدق الفعل ك ف ا ك م ه اكبر ا ل ب ر افعل لا أ ص د ق الله في فعلك ل ه عبد ا ل ف ك ا كله عمل ف ا ل ح ج ا ل ل ي ب ي ا ر الله حين الله اجود تقول أ ن ت ا ل مدافع ا و ل على الله سبحانه ف ح ي ب إ ن الله يدافع ا ل ذ ي ن أ م ن وين ا و ما تقصد ان تدافع عن حقوق الله وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدافع عن حقوق الله وما كان ي ر ض ب الا إ ذ ا ت ه ي ك ت ص ر ما ا ل ل ه و ت ج د احتاجت ا ب ش ر تدبير الله ح ا وجل عيب عيب شو مجدون زحمه شريح ولكن لا ينبغي في يعلم. ان يكون المؤمنين فعلا ي يعلمون أ ن الله قد خ ل ق ه و ر ز ق ه وضميره وكل شيء عندك ح ا ج ة عندك ض ر و ر ة عندك عندك و ش ر ب ي غ ف ل ع ل ي ك زي ما يحب لكم ا خ ب ا و شيء في م ل ك ه ن ح ن و ع ن د ك ا ل م ش ك ل ة ا ل كليا و ر ز ق ت ن ي ف الدنيا وكذا و ا ح د و ن ي اما انك ت ع ل م أ ن ه يعلم ما أ ن ت ع ل م من زيقي وحرام ا ل وانك لا تعلم ذلك ف إ ن كنت تعلم ف م ا ينبغي أ ن اصبح م ي ك ا ن ك ذلك تقريبا ولكنهم يقولون م يقولون ا ن يقولون ا ن ه ل و ا ن ه ل و ا ه ل و ن ا ن ل ن ا ن ه ل و ن انهم ل ا ل و ا يقولون ا ه م ي ق و ل ن ا ه م ي ق ي ق و ن ه م ي ق ي ق و ن انهم ي ق ا م ل و ن ا م ي ن ا ن م ي ل ن ا ي ق و ل و ا ل و ي ق و ل و م ي ق و ن انهم ي ن م ق و ل ا م ي ل ا ي ق و ل ن ا م ل و ن ا م ي ق و ل ا ن ه ي ي ن ا و ل و ا ل و ي ق و ل ي ق و ل ا ل و ن ا ي ق و ل و ن و ي ق و ل م ا ن ي ق ل ه م انهم انهم يقولون وقبل أ ن تقع وبعد أ ن تقع、ساعة. توجه إ ل ي ه يا ربي احدد المشكله الدعاء الذي هو مخ ا ل ع ب ا د ة كما تصحيح بل الدعاء هو ا ل ع ب ا د ة في ر و ا ي ة ما صح من الحديث وتوجه إ ل ي ه بتشريع دينك الواجب و ا ط ر ق الحرام بعد منه والله تعالى ي رابح ويطلع عليك سبحانه ما سلك ويعاملك على قدر معاملك وعلى قدر يقينك ي إ ا لم تجعل لك سبيل كلا ويجعل لك س ب ي ع ل م ف ي ما و لك سبيل كلا إ ل ا أ ن يرحمك الله أ وجعل يحفو جعل الله من ا ل م ر ح ض ي ن والمعفو عنه واذا ص د ق الله عز وجل ربك يقول أ ن ا إ ن ظني عبدي بي لا يظنك بالله ت على ا خير ك ما تقع غير الخير إ ذ ا ب ق ي ت يا اخي ك ت ش ا ط ر مع الله و ك ت ن ح ك مع ا ل ش ر ي ع ة وتبغيت تخب ج ب ا ر ا ل ش ر ي ع ة من اجل أ ن ت ل ا ل ا شيئا من الحرام في فرده الحلال هذا التحايل انما تتحايل به على الفيس و انما تجري به على الفيس الله جل و علا ضمن لك الحياه السعيده من ابواب الحلال ضمن لك الامان التام و الضمان التام حينما تتوجه الى الله جل بالحمد فالحمد ليس كلمه تقال بل هي تعبير عن ا ح ت ف ا الحمد لله ا ل ح م ل ا الميزان ح د لله ل ا كما في العاديس الصاعي ك ت ع م ر كل شيء يجيب أ ج على سلما الحمد لله الحمد لله ركضت ر و ض ع ك فانت لا تحمد الله و إ ن م ا الذي يحمد الله ب ا ل ق ر آ ن أ و ب ا ل س ن ة ويتدرج بالذكر حامدا لله فهو في حقق ا ل م س و ل داخل ي د و ي يدويه في بغل المسجد في ذوي الغش الحمد غ ش اللي القلب ديانه ل فيه في لله الحمد لله تعالج ما في قلبك من الوهم ن ومن سوء الاعتقاد ومن ضعف التوجه ومن عدم الصدق في السير إ ل ى الله جل وعلا فتزلت عباره عنها ان ل ط ا ئ ف ا ل مسيا ة و ل م ب ا م ي ن روحي ا ل م ن ل د ا ت كتان حددين م ت ن ي ن سكن جديد و ت ع ي د ان ت ا ج ر و ح ك الجديد م س ت ق ي م ة ص ا ف ي ة س ا ل مسلمات ب ل ل ه ف ا ل ع ب ا ر ا ت ياتي ل ك كان يمكن ا ف ي ا ل ق ر آ ن هناك ا ل ه ف إ ن ك ل ن ت ستي ف د م ن ه ا على أ ت م مايكونو ما تكون في كتاب لا ت ح ق ق المنزله التي وجب أ ن تحققها وان ت ت خ ل ه ا الفاتحة الحمد كيف تنعود ل بها ل لله الحمد لله ح م د الفاتحة اللباحية الحبارة اليوم في وفي اللباحية ذلك الحبارة لكن حيث المعنى ا ل نفسي لعندك ا نشيء ت ي ه ي ج ب أ ن ك إ ذ ا ق ر أ ت ا ل ف ا ت ح ة اليوم أ و الحمد من ا ل ف ا ت ح ة أ و من غيرها من الحديث النبوي الشريف وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الحمد لربه جل وعلا قولا وعلا لما تقرا تعاود تعاود فانت ترك شك بني ما قالش مو بعثرك بني ا ل ب ر ج ة ه وصارت ربك ببرجعه بني وهكذا وهكذا وهكذا ماذا تبني معاني الحمد التي توصلك إ ل ى منزله الرضا يعني الثمره بالحمد الرضا من هو الا ثمره الحمد فاذا كنت لاهل الرضا اذن ركب حتى بدل الامانه عندك ا ل م ا ن لنا يرمو ل ا كانت ر ي م س ب ح و الضمان يرمو فاذهب اي شيء ف أ ن ت ب إ ذ ن الله منصور منصور لانك عبد بين ا الله حققت ن س ب ة نسبة ا ل ا ج ت ن ا د إ ل ى الله جل وعلا ل م ا أ ن ت عبد و ل م ا هو جل وعلا لك رب سبحانه وتعالى هذا كالقصد يدك الاعرابي الذي شكل الناقه و ا ل إ ن س ا ن العربي القديم ل ذ ي شكل ا ل ن ا ق ة حرام ع ل ه الموت لان الصحراء ك ف ا ر ل ر م ا ن لكن لا أ ث ا ر لا طريق لا, بيتي لا شجار ولا ماء ولا طير يعني القفر والموت ي ش ب ي ن نجات لوحدين ويديك نقابل وتوصل الى إ مكان الماء ا ل ط ي ر والعمران م س ل فلما ه ر ب ت للنقاء ا انتبهت يمين من خلال نجات لاطبيا ف ي م ى و ح ذ ي ن خمس سيدا ي به عزبة من تشبك للباقرة و فاذا يرجع أرجعك ت ر و سيدا به من شده الفرح ح ا ل اللهم أ ن ت اعزيز و أ ن ا ربك ل كل ب فهذا الفرح سبيل ولكن المقصود عندنا م ح لا ن يشاهد انه هو عبر بالعبوديه لله لانه يريد ان يحمد الله بغا ي ق و ل ربي شكرا ل الحمد لله قال انا اللهم يعني انسان ل الان اللهم أنت فأنا من لي ربي فانا اعبدك ولي تكون ي عبدت ن ي ارني ع ياربي ركبت ا ب ي ش ت ب الحمد حل. فهذا حلي بلطف حل. ع ب ر بك ش ن ي وقالوا في القلب دياله لكن طبعا ج ن ت ك قوه ب ف ر ا ع ع ا ل ي ة فكره ل ا ن س ن ما ت ط ع ت ا س ت و ع ب ا ل ق و ة ا ل ه ا رحلتي لزجر قلبه بما شعر من كرم الله و ر ع ا ي ة الله لعبده إ ذ دعوت و س أ ل ت ن ي فقد أ ع ط ي ت ك ارجعت قفت أ أرجع لك النجاه لانه لم يخلق شيء كما ابغي تشرخ لك ما ن خلق شيء كنت ابغي تموت اذا ن م و تكن لك ما قولا بطريقه اخرى تعبدت أ س ب ا ب ه الموت و ا ح لكن أ ن ا أ م ن عليك ا ل آ ن ب أ ن أ ح ي ي ك مره اخرى يستعبر لان ل الله ولذلك و عزوجي يدياً ر الحامد يقف العبود لله يدياً رهنا منزلة لكن كل الحمدين يقول جنة ا حمد لي هو ش ك ر ه كنت م المستجيب الحرار ا ر المصائب كلها هذا الحامد ا بحل لأن ل م هو ريف س لله يستجيب له ل أ م ر ه والهيه يرضى بقضائه وقدره ر ب ي ت بالله ربا ترضى به متصرفا ي في ا كونه اذا أ ع ط ا ه وإذا حينما تبثل والأمراض والمصائب الله فان ت العبد بالأجواء اذا وقع به شيء من ذلك وجد ان يكون صابرا انا وزنه صابرا ماذا قال له نعم العبد عبد لانه ا ص ب ر لانه حامد لانه شاكر انه اواه اي في كل امره يؤوب الى الله ولذلك كانت ع ب ا ر ة المصيبه الا لله لاكون نبي الله و انا اليه راجعون فاذا الحمد قلنا مراتب و قد ذكرنا بعضها الحمد لله جل بما هو سبحانه وهذا الله وعلا رب رضيك يتعلق فإنما عطاك الخير. وإذا منعك فإنما منعك شرا. ومن منعك الخير ولذلك كن حمدا ا له على كل حال ونعوذ بجلاله وجماله ح ا للناس فاذا إ ذ ه ه ل ل م ن ز ة إذا تحققت ب ا ل ع ب د في ه ذ ا الركن الرضا بالله وعن الله فقد حققت ق ص ط ا كبيرا جدا من معاني الحمد كل ما يقع يعني ان لِلَّهِ إ لم ي ه رَزِعُونَ لا يقنطن الحزن ف ي ء ط ر ي ع ي يعني إذا لانه يكن شوق شيء ل و لا ك ن م ت ك و ن فحص ا غضبان على الله هذا خطير هذا لان هذا إذن معناه أ ن ك لا تؤمن بالله رباه فذل مفتلت في إثبات وفي وفي فلهذا الذي إذا الربرية الرضا بالله الألوه العبادة لله وجل العبد أنك وأيضا أيضا أعطي حسنا كبه سامة إثبات في هو عز بادر إ ل ى فعل الخير شكر واذا منع بادر إ ل ى فعل الخير صبر الرضا بالله رضى و ب ا ل إ س ل ا م دينا وهو في الحقيقه الرضا ب ا ل إ س ل ا م دينا ف ر ع عن الرضا بالله رضى ل أ ن الرب سبحانه له الذي شرع ا ل ش ر ي ع ة وانسكت عبده ا ل ش ر ي ع ة فانسى ح ي م ا تعبده بالشريعه معناها ل ر ض ا بالاسلام دينا معناها ي ض ا الرضا به تعالى ا ل ه مدو م ه و م ل و مدو مدو مدو م ل و مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو ل د و مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو م د ا مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو م ن و ت د و مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو مدو م د ا مدو مدو مدو مدو م و ا خ ر ج ما اخرج من المال تخرجه وانت م ص ر و ر فرحان انك تجد البسمه في وجه العبد الذي جعل الله رزقه بيدك فرمشي فيتلاعه رزقه الاخر جعله بيدي. تترى بسمة في وجه الفقير البسمك محمد بيدك في عليه الخير يمكن يناعك تتصدق جعله الله وان عبد جعلك هو وجه وان سببا ان أ و ل ي ج أنا ك من متصدق ب لما ابحرك ا ل ل ه عزيز ذ ل ل أن ع ك ر ت م ان أنت فرصة واحد العباده ة ل ا الزكرة والنعمه أرم ل الصنيعه ا ع ب ا د ة لله ا ة ل تعالى إ ل ا من أ ح ب الله وحرم تلك العباده ة من المرضين لا يستطيع ان يسجد و سمعت ك ج ب ا للحلوى الجنسيه كيس الملك إذا ونحطه م إلا بالجبار ع يحرم تلك ويتمرهم في التراب يتمتع بجمال ا د السجود كما ا ن ي ف ع ل أو م ا يطرق ن ت ع ا ي ا ل ف ر ح ا ن ف ر ح ا ن فرحان بالله تعالى والرضا برسولهم سيدنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نبيا ورسولا أ ي أ ن ك تسير الى الله على منهج رسول الله في ويغفر جير جير وليكنتم تبعوني يحبكم جنك تحبون لكم جنوبكم أطرق الله لا الله ما أحب ف إ ذ اتباع ا سيدنا محمد ومحبه سيدنا محمد والتعلق ل آ ث ا ر سيدنا محمد معنى داخل تمام الدخول في معنى الحمد والرضا عن الله و إ ذ ا حققت هذه ا ه المراتب الثلاث الرضا عن الله ربا و ل الله ر ض ا عن و بالله جل و علا مشرعا أ ي الرضا ب ا ل إ س ل ا م دينا و الرضا عن الله جل و علا مرصلا اي رضا بمحمد الرضا بمحمد ا ل نبيا و رسولا ق بالشوق إلى الله وبالإسلام دينا وبمحمد نحمد الله على ذلك م ر ة أ خ ر ى ل أ ن ه سبحانه نحمده ع ن ى الحمد له ا ل حمدا فوق حمده ل أ ن ه ا ط ا ق علي نعمه ظ ا ه ر ة و ب ا ط ن ة بعضها فوق بعض اغرقنا في ا ل م ع ا ن فلا يشيل ان كنا فعلا من أ ه ل ي ومن أ و ل ي الالباب إ ل ا أ ن نكون من حنين د ي اللهم جعلنا من الحنين د ي حقا و ص د ق ا اللهم جعلنا من الحنين د ي حقا و ص د ق ا اللهم جعلنا من الحنين د ي حقا و ص د ق ا وجعلنا من س و ا ب ي ن وجعلنا من المتطهرين اغفر لنا يا ربنا برحمتك اللهم اغفر لنا ضعفنا اغفر لنا نقصنا وجهدنا اللهم ا جعلنا لك من الشاكرين و ل آ ل ا ئ ك ونمائك ن الذاكرين وصل اللهم وسلم بارك واتبع سلبي وزينه الاخرين واخر